إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا مِنْ أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا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 وربطنا على قلوبهم إذ قابوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن, لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه لولا يأتون عليهم بسلطان منبين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتبوهم وما يعبدون إلا الله فأو, فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ وَُهَيئلَكُم مِن أَمِْكُم مِدْ فَقَا وَتَرَ الشَّمْسَ إِذاَا قَلَعَتَّزَا وَرعَكَ فِيهِمْ ذاةً اليبين وَإذاَا غَرَبَت وَإذاَا غَرَبَت تَّقَرِضُهُمْ ذ تَ الشّمَالِ وَهُمْ فِي فَجوَةِ مِنْهَا ذَلِكَ مِنْ آياتاتِد من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال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 قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم وَلَيَأْتِيَنَّكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَالْيَتَامَى الطَّيِّبُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَوْجُبُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن, ولن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَِكَ عَثَرْنناَا عَلَيْهِمْ لِعْلَمُ وَأَنَّ وَعْدَى اللَِّ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبَ فِيهَا وَأَن السَّاعَتَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذْيَتَنَا زَعُونَ بَيْلََهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَاُبَنُوا عَلَيهِمْ بُنْيَانَا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 ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبا عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ حُلُّوْلٌ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنَ الذَّهَبِ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلمنا من شيءه وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جننته وهو ظالم لنفسه قال قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا ان ول اضدت ربي لا خيرا منها قلبا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 وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ ولم تكن له فئة ينصر له من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا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 ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا ذِكْرًا لِّلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا, ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنفروا هزوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعِلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْطَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَى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 وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا, وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقبا فَلََّا بَلَ غمَ جمَعَ بَيْلي مَا نَنساحُ تَوْماَا فَتَّخَذْ فَاتَّقضَ السبِيلَهُ فبَحْلِ الصَّب فَلََّا جَوَزَا قلَل فَتَهُ آتناَا غَدَأَنا لَ قندَلَ مِنْ سَفرَرِن هذا نَصَب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 فارتدى على آثارهما قصصا وجدى عبدا من عبادنا آتيناه, آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له بوسى هل أتبعك علىه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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى, حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قالا خرقتنا لتغرق أهلنا لقد جئت شيئا إمرا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 عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعم ما ان لها فابوا فابوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان يقض فاقاما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 وَكَانَ وَرأَهُم مَقُ يَأْخذُ كلُ سَفينةِ الناصبَ وَأَمَّ الغُلَامُ فَكانَ أَبَوهُمؤ مِين فَخَشين فخَشن أي يُغْهِ قَْمَا تُغانَ وَكُفْرى فَأَردناَا أي يُبَدلَهَُا رَبّ مَا زكاة واقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد فاراد ربك ان يبلغ غا اشد ما ويستخرجاك زوما رحما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسالونك عن عد القومين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 أَجَدَعِينَ دَهَ قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَبَنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ مَا يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل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 حتى إِذَا ساَوَ بَْنَ الصَّدَ فَْنِ قَالَ فُخُ حتىََّ إذَا جَعَلَون رَنْ قَا آتُون حتىَ إِذَا جَعَلَهُ رَنْ قالَا آتُونِي أُفْرِغْ وَعَلَيْهِ قِرَ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 وَتَرَكنَ بَعضَهُم يَمَائِذِ يَبوجُ فيِي بَع وَنُفِخَ في الصّورِ فَجَمَعنَاهُم جَم وَعرَدّناَا جَهَنَّ مَا يَْمَئِيدٍ للِكافِرينَ عَضى الذيذينَ كََت تععْيُنُهُم في غِطَال إِذِكرِ وَكَوا وَكَادُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أولِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا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 انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ فِي الدَّوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إلهكم إله واحد